ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد لنا في الأرض مرتين لا تفسد لنا في الأرض مرتين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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم, ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا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 وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً دَمَّرْنَاهَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَأَبِي رَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَنْ يَصْلَحَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا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 عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تجعل يدك مغلولة إلى عرقوك ولا تبصقها كل البصق فتقعد ملوماً محسورة إن ربك يبصق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا ق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحجة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم بدوما مدحورا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 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسئورا وجعلنا على قيوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا وإذ يقول الضالون إن تتبعون إلا رجلا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله وقالوا أَإِذَا كُنَّ إِضَامًا وَرُفَةً أَإِنَّ لَمَبْعُوثُ لَخَلْقٍ جَدِيدٍ قُلْ كُونوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْظِغُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا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 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْلِيلاً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 من خلق لا تفضي له يوما ندعو كل أنسهم بإمامهم فمن أوثى كتابهم بيميله فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيله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 صيرا وان كادوا يستفزونك من الاضل يخرجوك منها واذا اللا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرانا الفجر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 إنسان أعرض وناهى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤساه قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيرا ويسلونك عن الروح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 أو تسقط السماء كما زعمت عليك سفنا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرب أو ترقى في السماء ولن أملى لرقيك حتى حتى تنزل عليك كتاب بدنا قل سبحان ربي هلق كنت الا بشر الرسول وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض بلاكثرين يمشون مطمئنين لا نزلنا لا نزلنا عليهم من السماء إما لك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المُهتد ومن يضل فرنت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 وقالوا أَإِذَا كُنَّا إِذْ أَمَرُوا وَرُفَتَ الْأَنْذَارَ لَمَّا بَعْوُثُ لَخَلْقَ جَدِيدَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجْلَلَ لَا رَيْبَ إِلَّا كُفُرَاتٍ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رب إذا ل أمسكتم إذا ل أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة ولقد أتينا موسى سعى آيات بينات فسأل بني إسرائيل إبائهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون مني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ